men mong الأسحار والعاشق والابكار تستمد من أبصار لا إله إلا الله. بها تنمو الحسنات بها تنهى الخيران لا إله إلا